وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين وبعد فدرسنا اليوم حول الله تبارك وتعالى في باب الخيارات وما زلنا في كتاب المعاملات من كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى ف... يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب الخيارات باب الخيارات يجب على من باع ذاعب أن يبينه وإلا ثبت للمشتر الخيار والخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصرات فيردها وصاع من تمر أو ما يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه وله رد ما اشتراه بخيار وله رد ما اشتراه بخيار وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع طيب هذا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وأحب أن أنبه سائر الإخوة إلى أن منهج الإمام الشوكاني في كتابي هذا أو في متني هذا لا يتجاوز صريح الأحاديث الواردة في الباب ولذلك ترون أن أبوابه صغيرة وغير مستوفاء فهو لا يستقصي دقائق المسائل وفروعها وشروطها وأركانها كما في المتون المذهبية الأخرى ولذلك تلاحظون أنه ترك كثيرا من الخيارات التي يذكرها غيره من المصنفين في الفقه وذلك نظرا لأن الأحاديث التي تكلمت عن الخيار معدودة، والأحاديث في ذلك الصحيح منها كذلك معدود توجد أحاديث أخرى ضعيفة وآثار جمعها أئمتنا رحمهم الله في مصنفاتهم وكتبهم التي جمعوا فيها الآثار السلفية في هذه الأبواب أبواب السنن التي هي أدلة الأحكام فنقول باب الخيارات الخيار عندما يكون لك الخيار في شيء من الأشياء معناه أنك تكون بين أمرين بين أن تمضي الشيء أو تحجزه بين أن تمضيه أو توقفه وقد ذكرنا في مجلسنا السابق في قواعد العقود أن من العقود أن العقد إذا تضمن خيارا فإنه يكون عقدا غير لازم العقد إذا تضمن خيارا من هذه الخيارات التي سنذكرها فإنه يكون عقدا غير لازم وكيف يكون لازما يكون لازما بما سنذكره لكل خيار من هذه الخيارات إن شاء الله تبارك وتعالى قال يجب على منبع ذا عيب أي يبينه وإلا ثبت للمشتري الخيار بمعنى أنك إذا كانت لديك سلعة من السلع أو كنت وتكلمنا في كتاب الأنكحة بما يعني تضمنوا هذه المسألة كذلك لكن المقصود هنا من باع سلعة من السلع فينبغي عليه إذا كان يعلم فيها عيبا نصيحة لأخيه المسلم أن يبين ذلك العيب فيقول يا فلان هذه السلعة التي أبيعك إياها مكسورة من هنا أو تعمل جيدا إلا في الوقت الفلاني أو كذا فعند ذلك يكون المشتري يعني بالخيار هل يشتري تلك السرعة أم لا يشتريها إذا اشتراه وهو يعلم فيها العيب مضى البيع أما إذا اشتراها ولا يعلم ذلك العيب وصاحب العيب يعلمه فقد دلس وغش فإن لم يكن يعلمه فإن كان يعني البائع أو التاجر لا يعلم ذلك العيب في السلام فهو معذور لكن المشتري بالخيار في الشياء إذا المشتري بالخيار مطلقا إذا وجد العيب إذا وجد العيب لكن الكلام في البائع هل يكون آثما أو غير آثم إذا علم إذا علما العيب و دلس ولم يبينه للمشتري فعندئذن يكون غاشا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من غش فليس منا من غش فليس منا وتعرفون الحديث لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صاحب الصبرة فوضع يده داخلها فوجد فيها ماء وجد بها بللا فقال له ما هذا يا صاحب الصبرة قال يا رسول الله أصابتها السماء قال فهل أبنتها للناس من غش فليس منا في الواية من غشتنا فليس منا لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها في أعلاها الصبر يعني القبح وفي داخلها فيها هذا البيت بعيب في في القبح أن يكون مبلولا لأنه تتغير جودته وتتغير قيمته واضح يا إخوة والأصل في هذا يا إخوة الأصل في خيار البي خيار العيب هذا الخيار اسمه خيار العيب الأصل في خيار العيب ما رواه عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلم أخ المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه رواه ابن ماجه والدار قطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسن والحافظ من حجر رحمه الله تبارك وتعالى فالحديث حديث حسن وقد أفاد هذا المعنى بالنص مع أن الأحاديث بعمومها تفيد هذا المعنى يعني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منه يفيد هذا المعنى قد كان السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم على درجة عظيمة في هذا الباب يروى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ترك نائبا عنه في دكانه وكان الإمام أبو حنيفة يبيع الأقمشة كان يتاجر في بيع الأقمشة وعامة أئمتنا رحمه الله كان لهم تجارة يسترزقون الله منها فكان يتاجر في الأقمشة يعني كان بزازا والبزاز هو الذي يتاجر في البز والبز هو الأقمشة فاشترى نوعا من أنواع القماش بثمن معين ولم يبين ذلك النائب العيب الذي في ذلك القماش فجاء الإمام أبو حنيف وقال هل أخبرت؟ قال نسيت فجعل الإمام أبو حنيف يمشي في الأسواق وينادي من اشترى القماش الفلاني فإن فيه كذا وكذا فليرجع إليه حتى وجده وأعطاه حقه والقصص في هذا كثيرة عن السلفي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين وهذا من شدة ورائهم والورع يا إخوة الورع يا إخوة ليس في أن تطأطئ رأسك وتمسك تمسك بسبحة في يدك وتتمتم بالدعوات وتصلي الفجر حاضرا في الجماعة أو تكون في الصف الأول أو تلبس أو تطيل لحيتك أو, أو, أو إلى آخره إنما الورع الحقيقي يا إخوة هو في حقوق المسلمين فالمسلم الورع الحقيقي هو الذي لا يغش, لا يغش, لا يغش المسلمين لا يأكل أموالهم لا يخدعهم لا يمكر بهم لا يفعل أعمة هذه الأمور هذا هو المسلم الحقيقي يا إخوة ولذلك عمر بن رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاءه رجل كان في مجلسه فسئل عن فلان فقال إنه رجل صالح قال هل أنت جاره اللصيق ببيته قال لا قال أنت من تصلي معه في المسجد دوما قال لا قال أسافرت معه قال أتعاملت معه بالدرهم والدنان قال لا فغضب عمر رضي الله عنه و نهر ذلك الرجل وقال لو أغرك منه دمعتاني في المسجد غرتك أمامك يعني من هاتين الدمعتين اغتررت بهذا الرجل فإذا المسلم ينبغي عليه أن لا يغتر بهذه المظاهر هذه مظاهر قد تعني أن الرجل صالح فعلا وقد لا تعني ذلك لكن الصلاح الحقيقي هو عند محارم الله عز وجل إذا وقعت في يده محارم الله إذا كان أعطي مال المسلمين هل هو أمين أم لا عليه أعراض المسلمين هل هو أمير عليه أم لا هنا المحك هنا المحك ولذلك كثير من الناس سقوطهم الحقيقي أين عند, هاتين عند هذين الأمرين عند فتن الأموال وفتن النساء والعياذ بالله تعالى تجد المرأة يتظاهر بالدين والورع والتقوى فإذا جاء إلى هاتين الفتنتين أو إحداهما سقط كتساقط الأوراق في الخريف نسأل الله عز وجل السلام فيه. فإذا أرجو من سائر إخواني بارك الله فيهم أن يهتموا بهذه النقطة إذا كانوا تجارا أو كانوا يمسكون بمص... يعني عندهم مصالح مسلمين أو عندهم أي شيء من هذه الأمور فإنهم مسؤولون مسؤولون يوم القيامة عن هذه الأمور والذنب الذي بينك وبين الله عز وجل تستطيع أن ترفع يديك وتستغفر الله سبحانه وتعالى أما الذنب الذي بينك وبين عباد الله عز وجل فالأمر فيه عظيم الأمر فيه عظيم لأنك ينبغي عليك أن تستحل أولئك القوم إذا كنت تاجرا وتبيع الناس وتغشهم أنا لك أن تأتي بهؤلاء الخلق الذين اشتروا منك أو بعتهم أو ما إلى ذلك وتستحلهم أنا لك هذا الأمر عظيم وخطير لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار قالوا يا رسول الله أليس الله قد أحل البيع قال بلى ولكنهم يحلفون ويكذبون وإلى آخره وقد أوردنا الحديث في أول كتاب البيع وعن العداء بن خالد قال رضي الله عنه قال كتب لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما اشترى العداء ابن خالد بن هوذا من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبث أو خبنة بيع المسلم المسلم الحديث رواه أبو رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني والشيخ عبد القادر أرناو طفظه الله تبارك وتعالى ومعنى الحديث يعني كمان الحديث السابق قال رحمه الله والخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر ومن المسرع الخراج بالضمان يا إخوان معناه أنك إذا اشتريت سلعة إذا اشتريت سلعة مثلا اشتريت سيارة مثلا وفيها عيب لم تعلمه ثم استعملتها وتجرت مثلا اشتريت السيارة أجرة وكسبت من وراء تلك من وراء عملك بها أموالاً كثيرة ثم اكتشفت العيب ولم تكن تعلم به. وجئت لتردها لصاحبها، فقال لك سبحان الله السيارة كانت عندك مده وكسبت من ورائها أموالا كثيرة قد تكون يعني يعني قد تكون أتيت بمبلغ السيارة كلها من تلك الأموال، إذا قاسمني تلك الأموال فالجواب يقال له الخراج يعني الغلة غلة السيارة مضمونة الخراج والضمان كما أن السيارة فيها عيبها فإنك إذا استغللت تلك السيارة فهي في ضمانك أنت لا في ضماني الذي باعها إذن ليس له من تلك الأموال شيء ليس له من تلك الأموال شيء والعيب الذي في السيارة يرد ترد عليك بعيبها أما الربح الذي ربحته فلا علاقت لك أنت به واضح والأصل في هذا حديث أمنا عائشة حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وفي رواية أن رجلا ابتاع غلاما من اشترى اشترى غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا كأن يعني يسرق أو, أو أنه معطوب أو الله أعلم بالعيب فقال البائع غلته عبدي غلت عبد يعني أن استغللته وذهب وقضى لك أمور بنى لك بناء أوفعل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغلة بالضمان الغلة بالضمان والحديث صححه الترمذي وابن حبان والجماعة من الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى واضح يا إخوان طبعا هذه الخيارات لها شروط وتفاصيل في كتب العلم لم يردها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لأن ذلك ليس من شرطه ومن هذه الشروط أن العيب يكون يعني أن العيب الذي يكون في السلعة يكون وهي عند البائع أما إذا حدث البيع بعد ذلك فلا علاقة له به وهذه التفاصيل تجدونها في الكتب الموسع أو الكتب المذهبية واضح يا أخوة؟ طيب. وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصرى تقدم معنا أن من البيوع المحرمة بيع الغرر أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقلنا أن الغرر هو الخداع من الغرور وهو الذي يظهر لك شيء والحقيقة بخلاف ذلك فتقول فلان غر فلانا والله عز قال وغرهم الغرور الغرور هو الشيطان ضحك عليهم وخدعهم فالغرر هو الذي يخدع به المشتري تجد المرء يشتري أمرا ولا يعلم كنهه أو صفته كبيع الزروع وهي تحت الأرض يعني أو بيع الفواكه قبل بيان قبل بدو نضجها أبيع الطير في السماء والسمك في الماء وما ما إلى ذلك يعني غرار وبيوع الغرر كثيرة جدا وقد صنف فيها بعض المعاصرين كتابا حافلا في مجلدين صنف الغرر وأحكامه وما يتعلق به في مجلدين يعني يمكن الرجوع إلى هذين المجلدين اسمه الشيخ محمد الصديق الضرير توسع في هذا أو الشيخ محمد ياسين الدراد كذلك هذا أردني والآخر سوداني كلاهما صنفا في الغرر المقصود يا إخوة وللمشتري الرد بالغرر هذا كذلك من خيار العيب هذا كذلك من خيار العيب أو يدخل فيه والأصل في هذا يا إخوة أن الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض فأنت إذا اشتريت شيئا غررت به أتكون راضيا بذلك البيع لا تكون راضيا بذلك إذن الرضا من أهم شروط البيع كما تقدم معنا التراض بين الطرفين من أهم شروط البيع فإذا اختل هذا الشرط وهو من أهم شروطه إذن اختل البيع وهنا تكون أنت بالخيار نقولك أترضى بهذا البيع أم لا؟ إذن لا يكون البيع لازما لك لما؟ لأنك أنت لم ترضى بهذا البيع فنرجع إليك مرة أخرى ونسألك أأنت راضي الآن بهذا البيع أم لا؟ الأصل في هذا قال هو المؤلف رحمه الله قال ومنه المصرى هذا نموذج من نماذج الغرر والمسرات هي أن تشتري ناقة أو بقرة أو شات وتظنها حلوبا كأن ترى برعها منفوخا يقطر بالحليب وتظن أنها دائما بهذه الصفة وأن هذه مثلا بقرة حلوب أو شات حلوب وأنك كل صباح ستشرب منها لترات من الحليب والحال أن صاحبها عصبها حتى انتفخت ثم أزال العصابة وغرك هذه هي المصرات اسمه التصرية. التصرية الأصل في هذا فلك إذا اكتشفت بعد ذلك أنك خدعت لك الحق أن ترجع هذه الأشيات أو البقرة ونظير الحليب الذي شربته ترجع صاعا من تمر صاعا من تمر والصاع هو أربعة أمداد والمد هو مقدار ما تحمله الكفاني الطبيعيتان لا الكبيرتان جدا ولا الصغيرتان جدا وما يعادل تقريبا كيلو وين ومئة وستة وسبعين جراما جوج كيلو ميوست وسبعين جرام تقريبا ديال ترد جوج كيلو ميوست وسبعين جرام ديال تتمر معها فإن راضي على القيمة كل له أعطيني قيمة ذلك الحليب اللي ما لا بأس القيمة مهم أن يتراضي على شهاجة معينة واضح طيب الأصل في هذا ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وإن سخطها ردها وصاع من تمر وعند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر لا سمراء يعني صاع من تمر لا صاع من قمح أو غيره خاصة النبي صلى الله عليه وسلم الصاع بالتمر اللهم صل على سيدنا محمد هنا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الخيار بثلاثة أيام لماذا حدده بثلاثة أيام لأن هذه هي المدة الكافية التي تكتشف فيها هذا العيب وبعد ذلك يكون هناك نوع من الإجحاف بحق البائع واضح إذا في هذه المدة هذه مدة كافية لأن تكتشف هل خدعت أم لا وتكتشف العيب في الشات أو الحيوان الذي اشتريته واضح ثم قال أو ما يعني به لأن هذا الأصل إذا تراضي المسلمان في البيوع فهذا هو الأصل ما لم يكن البيع من أصله محرما واضح قال ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق وهذا يرجع إلى الغرر وهذا يسمى خيار الغبن خيار الغبن وخيار الغبن معنى أنك تجد أنك مثلا اشتريت سلعة مثلا بعشرة ثم ذهبت إلى السوق وجدتهم يبيعونها مثلا باثنين هذا غبن ثاحش فيثبت لك ها هنا الخيار أما إذا كان الغبن خفيفا مثلا اشتريتها بعشرة اتشفت أنهم يبيعونها بثمانية الأمر واسع يعني هذا ليس من الغبن الفاحش الذي ترد السلعة من أجله وقد ثبت في السنة من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجلا كان يخدع في البيوع في رواية أخرى أن رجلا كان في عقله شيء وكان إذا باع يخدع لأنه لا يفقه في التجارات ولا يعلم يعني رجل مسكين وشيء مجيدة شيء هذا وكان يصر على البيع فجاء أولاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وكذا أبونا يفعل ويفعل وكذو. جاء أهله يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت فاشترط اشترط على الناس أن كل من خدعك فأنت لك الحق أن تستحل من هذه من هذا العقد وترجع سبعتك نص الحديث أن رجلا كان يخدع في البيوع فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باعت فقل لا خلابه والحديث في الموطأ وفي الصحيحين والرجل هنا هو حبان ابن منقذ رضي الله تبارك وتعالى يعني وفي بعض طرق الحديث أن الخيار في هذا ثلاث أيام كذلك خيار الخداع هذا ثلاث أيام هذا العلماء منهم من توسع في منهم من ضيق في خيار الغبن ومنهم من توسع في ذلك ونظرتهم إلى يعني لا يحرج البائع ولا يحرج المشتري إخوان أنتوا معي أرى أنكم يعني داعبت عيونكم سينات النوم طيب طيب هنا قال ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ما معنى باع قبل وصول السوق تقدم معنى النهي عن تلقي الجلب تعرفون النهي عن تلقي الجلب النهي عن تلقي الجلب الآن مثلاً الناسجوم العربية يجيب غوي بيعه في المدينة تيجي بتصلي عديال هم ودكتشية ونعرفش نوعه من زعير ومن الرماني ونادش جواي هذي وبغاو يبيعوها في الرباط ولا بيعوها في سلا ولا لا هما اللي باعوها هم يمكن يبيعوها بالرخص ويمكن العكس يمكن يجيو يبيعوها بالغلاحة حيت هما في الأسواق وداك الشيء فتمشي واحد من المدينة وتتلقا لهم في الطريق عارتي أنا انا سمسار لكم ونعمل لكم وانا راه كنفهم وانا راه صقاع في هذا الشيء هذا يظهر من نفسه أن هو الذي يفهم السوق، فيسلمون له الأمر، ثم يكتشفون أنهم كان يمكنهم أن يبيعها بغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذا كان سيبيعها بالرخص دع، رب يرزقها الناس دم ولندينا من هذاك الرجل. وإذا كان سيبيعها بالغلار يرزقه هو. تشهد نغش تشهد. هذاك التجارة هذا. يعني ما فيها هذه ما في أهل غشلة بك يرزق الناس من بعضهم البعض واضح؟ فإذا تدخلت أنت فإنك ستقلب الموازين فقد لا يرضى ال ال ال الأعرابي هذا قد لا يرضى يكتشف أنك تسببت بحكم أنك تفهم السوق وتفهم ال ال وعندك علاقات اجتماعية مع الباع وما إلى ذلك فصدق متى باش تكسب على ظهر هذا بعتيها مثلا بأثنان صدق خاسر وهكذا فلذلك إذا اكتشف هذا الاكتشاف فله الحق أن يفسخ هذا العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع من أصله والنبي صلى الله عليه وسلم في العادة يعني الشارع إذا نهى عن بيع عن عقد من العقود لمصلحة الإنسان فعندئذ إذا كان صاحب المصلحة راضيا كما قلنا في بيع الفضول فالعقد في العادة يعني ترون أنه يجيزه كهذا العقد والنص يعني صريح في الباب فعن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق والحديث رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة واضح يا أخوة؟ فإذن الأصل النهي عن تلقي الجلب طيب إنسان تلقى الجلب تلقى الجلب وخالف هذا النهي هل نقول إن البيع باطل أم نقول إنه يبقى موقوفا إذا إلى إجازة صاحب السلعة نقول إنه يبقى موقوفا إذا أو غير لازم إلى أن يجيزه صاحب السلعة ما له؟ لأن الأصل أنه، لأن أصلنه لمصلحة هذا البائع. وعلى هذا قص يعني، على هذا قص. بيعا منهيا عنه الرد. بيعا منهيا عنه الرد. نعم، كما أخبرتكم الآن، كل بيع منهي عنه لهما التراد إذا لم يرضي به. طب إذا كان البيع من أصله فاسدا باطلا لم يجز الشارع عندئذ يعني لا, لا لغرضهما مثلا البيع وقت الأذان الثاني اليوم الجمعة وقد كنا قررنا في مجال السابقة أن النهي متى يقتضي الفساد كما حقق هذه القاعدة شيخ الأسلام ابن تيمي رحمه الله النهي يقتضي الفساد إذا كان لحق الله سبحانه وتعالى أما إذا كان لحق الآدمي فإنه لا يقتضي الفساد إلا إذا لم يرضى بذلك الآدم وتعلمون أن هذه القاعدة هل النهي يقتضي الفساد فيها أقوال كثيرة بلغت إلى حوالي تسعة أقوال ذكر الإمام العلاء رحمه الله في كتابه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد وتكلم بكلام يعني جيد في الباب والعلماء يعني يعني أرجحوا الأقوال يعني أولى القولين بالصواب في هذه المسألة ولاذ يعني ولذيني لهما من النظر قول من قال إذا انصب النهي عن على شرط من شروط العقد أو إلى ركن من أركانه فالنهي يقتضي الفساد ها هنا. وأما إذا انصرف إلى غير ذلك فلا يقتضي الفساد وهذا قول جماعة من العلماء وهو اختيار الحافظ العلاء في هذا الكتاب وشيخ الإسلام اختار غير ذلك اختار القاعدة التي ذكرتها لكم مثلا الآن النهي عن البيع أو عن عقد العقود قياسا على ذلك بعد الأذان الثاني اليوم الجمعة هل هو لحق الإنسان أو لحق الله سبحانه وتعالى لحق الله سبحانه وتعالى فإذا لا يمكن أن نقول تلحقه الإجازة والشارع والله سبحانه وتعالى هو الذي حرمه على رسال النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن هنا إذن نقول إن هذا العقد بنفسه فاسد وبناء على فساده وبطلانه فيجب على كل من البائع والمشتري أن يفسخ ذلك العقد فلا يطيب لي البائع المال ولا يطيب للمشتري السلعة واضح؟ فإذا لا يدخل تحت هذا ولكل من المتبايعين بيع متبايعين بيعا منهيا عنه الرد لا هنا ينبغي عليهما الرد واضح في هذه الصورة أما في الصورة الأخرى التي بينتها لكم فيعني في لا حرج عليهما يترادة واضح هذه الأمور واضحة يا أخوان طيب قال ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه هذا يسمى خيار الرؤيا وفي كتب المالكية يسمونه البيع على البرنامج البيع على البرنامج يصفون لك سلعة معينة أنت لا لم تراها فإذا رأيتها وجدت بخلاف ما وصف لك لك الخيار في أن تردها واضح الآن بعض العلماء يرون أن هذا العقد من أصله باطل لماذا؟ يقول لأن لأن هذا فيه غرر لأن هذا البيع فيه غرر أن تشتري شيئا لم تره واضح؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا العقد يعني صحيح لكنه يبقى غير لازم حتى يوافق عليه المشتري أو يوافق عليه الطرف في العقد وردت بعض الحديث في الباب لكنها لا تصح من ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي وهو حديث ضعيف جدا لكوني لأن في سنده راويا كذابا أو اتهما بالكذب وراوي آخر ضائف ولهذا الحديث شاهد كذلك عند البيهقي والدارقطني من حديث مكحول الشامي وفيه أبو بكر بن أبي مريم ومكحول تابعي فالحديث مرسل والمرسل ضعيف وابن أبي مريم كان من أوعية العلم لكنه كان ضعيفا في الحديث فالحديث ضعيف بجميع طرقه لكن عليها المعنى وقد وقتبتا أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه باع لطلحة بن عبيد الله أرضا أو باع له شيئا فلما رآه لم يجده كما كان يريده فقال له عثمان قد يعني عقد البيع فترافع إلى جبير بن مطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين فقضى لطلحة أن له الخيار في ذلك لأنه لم يكن قد رآه ما كان يريد أن يشتريها قال العلماء فاشتهرت اشتهرت هذه القصة بين السلف بين الصحابة ولم نعلم لهم مخالفا فكانت إجماعا كذا قال من رأى امضاء خيار البيع خيار الـ الـ الرؤية خيار الرؤية واضح يا أخو؟ فإن خيار الرؤية على الصحيح والله أعلم عقد صحيح لكنه يبقى غير لازم حتى يوافق على ذلك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 هذه النسخة وله هذه الجملة ماذا أيوة. مدة معلومة يعني اشترط ذلك هذا خيار الشرط هذا خيار الشرط الأصل فيه ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل بيعيني لا بيع بينهما حتى يتفرق إلا بيع الخيار يعني اشتريت منك وقلت لك يا فلان أنا أشتري منك هذه السلة لكن أمهلني أريد أن أستشير أخي وأمي وفلان وكذا والذين لهم الخبرة فإذا وافقوا أشتري أشتريها منك وإذا لم يوافقوا أرجعها لك, أرجعها لك. واضح؟ فتقول لك ماشي حال لا مشكلة طيب الأوصل هذا الحديث الذي ذكرته لك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألبي بالخيار ما لم يتفرق هذا الأصل في الخيارات من أصلها طب كم مدة هذا الخيار؟ الإمام مالك يرى أن مدته بحسب السلعة هناك سلعة قد تكون المدة التي تريد أن تستشير فيها تقتضي أسبوعا كاملا هناك سلعة لا تقتضي يومين حسب بعض العلماء ذهبوا إلى أن ثلاث أيام فقط واستشهدوا ببعض الآثار في الباب وهكذا اختلف والله والظاهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام مالك هو الراجح نظرا لأن الأصل في العقود مبناها على التيسير على الناس والنظر في مصالحهم واضح وليس الأصل فيها النصوص الصارمة كالعبادات واضح طيب طيب وأخيراً قال وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع يعني اختلف الآن حصل العقد وتبايع على هذه هذه مسألة الأخيرة هذه فيها خلاف كبير بين أهل العلم كلام طويل عريض يعني والذي ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله كما في السيل الجرار إلى أن هذا هذه المسألة يعني بينها وبين حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر عموما وخصوص لأن الأصل في هذا حديث وهو ما رواه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان وليس بينهما بين فهو ما يقوله رب السلع أو يتتار والحديث رواه ابو داود والنساء وابن ماجه وهو حديث صحيح بمجموع طرقه فهمتم هذا الحديث؟ الآن أنا اشتريت من فلان سلعة ثم اختلفت هو قال أنا بعتك إياها بعشرة وأنا أقول لا بل بعتني إياها بثمانية فالقول قول من؟ من الذي يصدق إذا ترفع إلى القاضي؟ من الذي يصدق؟ هذا الحديث يقول الذي يصدق هو البائع هو البائع وحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر يقول الذي يصدق يعني الذي يحتاج إلى إظهار البيان هو المدعي وهنا في هذه الصورة من هو المدعي من هو المدعي قد يكون البائع وقد يكون المشتري قد يكون البائع وقد يكون المشتري فإذا يعني العلماء قالوا يعني هذا الحديث بظاهره كأنه يعارض حديث البيان على المدعي من على من أنكر لأنه قد يكون لأنه هنا دائما القول قول رب السلعة يعني البائع مع أنه قد يكون مدعيا وقد يكون منكرا واضح؟ فذهب الإمام الشوكاني إلى أنه إذا كان مدعيا فعليه البينة وإذا كان منكرا فعليه فالقول قوله بيمينه جمعا بين هذين الحديثين واضح؟, واضح؟ والله أعلم وذهب آخرون إلى أنه يعني بما أن السلعة الأصل بقاء مكان على ما كان وهذه قاعدة فقهية الأصل بقاء مكان على ما كان فالأصل أن السلعة سرعة البائع فلذلك يكون مصدقا في قوله ويكون دائما الذي يشتري منه مدعيا عليه فلذلك هو المحتاج أن يبين بينته وأما صاحب السلعة فالقول قوله بيمينه والله أعلم و يعني هناك مسألة أذكرها لا أدري إذا كنت قد ذكرتها في مجالس السابقة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق ما معنى هذا الحديث هل معنى التفرق أنا ذكرتها في المجال السابق عرضا لكن لم أجزم فيها بقول ما معنى التفرق يعني الآن جئت أشتري منك وما زلنا نتناقش ثم غيرت رأي أو غيرت رأيك هل تفرق بالأبدان أم تفرق بالكلام بمعنى كنا نتناقش الآن عن هذا قلت لك أشتريه منك أنا بعشرة قلت لي تشتريه مني بعشرة هذا أمر جيد طب ما رأيك في هذه أتشتريها مني بثمانية إذن تفرقنا عن هذا الموضوع وتكلمنا في موضوع آخر بعض العلماء يذهبون إلى أن التفرق في هذا الحديث هو ب. ويقال إمام أبو حنيف هبهما في سفينة هبهما في سفينة يعني كيف سيتفرقان والصحيح يا إخوة والذي عليه الأحاديث والذي عليه عمل السلف أن التفرق يكون بالأبدان لا بالكلام بمعنى أننا ما, ما, ما دون ما زلنا مجتمعين في هذه الغرفة أو ما دمت ما زلت أعطيك وجهي إذا كنا في ساحة كبيرة ولم نفترق ونعطي ظهورا لبعض أو ما دمت ما زلت أتكلم معك في الهاتف ولم أغلقه فعندئذ لنا لن الخيار في أن نفسخ هذا العقد بأي كنت أو مشتريا وهذا هو مذهب أهل الحديث نظر الله وجههم ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين واضح يا إخوان الحمد لله وصلى الله على رسوله وعلى آله وصحبه واهتموا بهذه النقطة لأنك إذا ذهبت لتشتري من رجل في السوق ثم قلبت ظهرك وانصرفت فرقد عقد البيع إذا سكتتما على شيء أو هو وذاك كان ابن عمر إذا عجبته سلعة يخرج من المجلس حتى لا يقال لا وآه لا وبقمة تفقنا إلى آخره واضح يا أخواه والحمد لله وصلى الله على رسوله. من العيب إذا كان عليه عيب في في سلعة معينة لا يعلمه المشتري فلما علمه يعني أصلح ذلك العيب فكلفه يعني ثمن معين. نعم. هل يجب قبل إصلاح أن يأخذه يعني إذن البائع ويقول له يعني هذا عيب أنت تضمنه وأنا أدفع ثمن هل هل هذه صورة مهمة؟ يعني تريد أن تقول؟ اشتريت سيارة. أنا فهمت وصوبتها. فشلت أن فيها عيب يعني. وتريد وتصلحه هو تريد أن تضمنه وإياه. والأصل أنك إذا وجدت العيب تخبره به. لأنك إذا أصلحته فما الدليل على أنك أنه حدث وهو عنده ولذلك العلماء يقولون إذا وجدت العيب يجب فورا أن تأخذ حقك في الخيار أما إذا تراخيت فقد سقط حقك في الخيار واضح؟ قالوا إذا كنت في الليل فمجرد بمجيء الصباح تذهب إليه وإذا كنت فلذلك قالوا هذه الخيارات فورية ولا تتراخى بها لما؟ لكي لا تضيع حقوق الناس والعباد والله أعلم فالأصل إذن أن تخبره بالعيب لا أن تصلحها أنت مثلا <متلن> أنه يخبرك بالعيب ولكن لا تدري يعني ثمان إصلاحه مثلا يقول لك أي فيها هذا العيب مثلا كذا فلما تذهب لإصلاحه تكتشف مثلا أن الثمن يعني مكلف بالإصلاح هذه مسألة أخرى لأنه إذا أخبرك بالعيب فقد برئت عهدته الآن هذه مشكلتك أنت كان ينبغي أنت أن تأتي بالخبير ليخبرك يعني بقيمة هذا الإصلاح ومتى تكون الآن نعقد البيع إذا رضيت بذلك العيب نعقد البيع ولزم ولا علاقة للبائع به بعد ذلك هناك مسألة انذكر العلماء كذلك هي إذا بعت بشرط التبرؤ من العيب يعني تقول لي أقولك أنا أبيعك هذه السياحة أنا لا أعلم العيوب التي فيها فهل ترضى أن تشتريها مني بأي عيب كان فيها تقول أرضيت فأنا أبرأ من ال... إذن هنا كذلك نعقد البيع وفيها أثر يعني عن ابن عمر رضي الله عنه مسألة العيب يعني يعني يعني ورث أيضا يعني مثلا بائع اشترى ثم باع فيكتشف بأن يعني صاحب العيب هو الأول لأول البائع يعني صاحب السلع الأول فعني واش الخيار يرجع حتى الأول أم أنه يعني الذي كان بس يعني صنصارا أرجع إلى المطولات يعني لا الله يعلم هذه التفاصيل تجدها في كتب الفروع الله أعلم إن يدعم لا نص عليها لكن الأصل أنك أنت إذا كنت إذا كان إذا اشتريت فأنت لا تكلم إلا من باعك إذا كان هو يعلم ذلك العيبة فيها فكان ينبغي عليه أن يبينه لك أنت لا علاقة لك بالباع الأول وإلا لحصل التسلسل واضح الله أعلم